واسوا استبيا هو انا ينصح وسانس وليت ادوله هو اللي خايف ماعلن انا الخوا راسي من الهم وما القوية ماهيب منه اللي تخلى الراجل طرز من ناسي لو ان العينه تشوف القلب مع منه اكسر على داري أسداده جاسي ثم ركده فوق جمر تقتري منه ألحق عليها الجمر من يد محماسي يلعب بي الهاج عز الله الناس من يا صاحبي قاسي أقول ما همني هم ولا علينا من نام وانا أمقاوي رجال تغرس براسي أقاوي الواسي قد ترى بدالي فاصم وحط راسي ليت ابقى لابا بنت صيتنا نهت وسحب فاسي غديت كني يا حيلة الله دموعي فوقك راسي أمالي أبراجي وظروفي تهدن لا تمنى الوقت ما في وقتنا راسي لأيامي يا ما niin vaikea tulla, kuin valmiiksi.